وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمالكم ذلك أدنى أن لا تعولوا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 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واجسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن الستم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 وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلْنِساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثَرَ نَصِيبٌ مَفْرُوضٌ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 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولدا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السلس فإن كان له إخوة فلأمه السلس من بعد وصية يوصي بها أو دين أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا قريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد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 من بعد وصية توصون بها أو ذنين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد, فلكل واحد منهم السدس مما ترك من بعد وصية يوصى بها دين الغير مضار فإن فلكل واحد منهم الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم سركاء في الثلث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 تدري من تحتها الأنعار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يغصي الله رسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالداً فيها وله عذاب مهين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 وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا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 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا إن كرها ولا تعذلون لتذهبوا ببعض ما آتيتمه إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف.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 وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم, وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بين فلا جناح عليكم وحدائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما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 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الْمُؤْمِنَاتِ المؤمنات فمما ملكت, فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن عبدا باذن اهله وان اتو بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا اقصدن فان اتين بفاحشه فعليهن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 والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا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 وبما أنفقوا, وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات خالفات حافظات للغيب بما حفظ الله والذي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجوهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فادعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا, وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فكورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله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 وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما ردقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي ملة أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يوز الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض يومئذ يود الذين كفروا واعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وناج نبا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 والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين آجوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم لَيَنبَذَنَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعَ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها, فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبع وكان أمر الله مفعولا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 فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْمُلْكَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات, سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظنيلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات اذا اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك غير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد السيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رَأَيْتَ المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إِذَا أصابتهم مصيبة بما قدمت أَيْدِيهِمْ ثم جاءوك يَحْنِفُونَ لما جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إِلَّا إلا وَتَوْفِيقًا وتوفيقا الَّذِينَ الذين اللَّهُ الله ما في قلوبهم فأعرض عَنْهُمْ عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قَوْلًا قولا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 وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أَنْعَمَ الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا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 فإن أصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله لا يقولن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 والله يكتب ما يبيتون فأعرط عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا تقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحذر المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها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 الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا أَتُرِيذُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَاتُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم, أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله نسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فقذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 وَكَانَ الله عظيما حكما وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَدَعَانَ وغضب الله عليه ولعنه وأعفت له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها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 وإن تفيهم فأقمت لهم الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طائفة منهم معك وليأخذوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا يناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وَقُذُو حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْكَافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامٌ وَقُوْدَةٌ وَعَلَى دُنُو بِكُمْ فَإِذَا طُمَأَنْتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الْنَاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا تغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما يستخفون من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 ومن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الغدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى, نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك في الله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا لعنه الله وقال لاتتخثن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا فليبتكن ولا فلا ولا فلا إن آذان الأنعام ولعمر خلق الله، ومن يتخذ السّيّتان وليا من دون الله، فقد خسر خسران مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها أبحيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بامانيكم ولا اماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به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 التي لا تبتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين والمستطعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا بالخير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا تناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل المي فتذروا هاك المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يؤني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض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 أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي انزل على رسوله والكتاب الذي والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا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 أَيَ بِتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَفْسُهُو مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ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 أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف فيؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثُمَّ اتَّخَذُوا لِإِيلَٰهٍ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْ أُمُّ الْبَيْنَاتِ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثَ مَبِينَا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقٍ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ وقلنا لهم لا تعتوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم, وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد خصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نخصصهم عليك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 لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكفر فسيحشرهم اليه جميعا أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يا لك الناس قد جاءكم برهان من ربكم جاءكم برهان من ربكم ذلك نورا مبينا فأم الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله بخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فله الثلثان, الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنفيين يبين الله لكم أَن تضلوا والله بكل شيء عليم